يخرج منهما اللولؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشئات في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواض من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان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 يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يَطُوفُونَ بينها وبين حميم آن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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينا لنضاحتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان